الأخ ناتا انت وازواجكم تحذرون ادخلوا الجنه dərin إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب a yeah. ولاكن مما لا تَسْمَعُوا شَطَأَهُ وَنَجْوَاهُ بَلْ هُوَ رَسُولٌ لَّكُمْ كِتَابٌ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ نَاوَ الشَّمَّ مَا يَصْنَعُونَ فَلَنَرَهُمْ يَخُوضُونَ فَلَنَرَهُمْ يَخُوضُونَ فَإِذَا رَأَوْهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلْحَاقُوا حَتَّى يُدَافُوا يَوْمَ الَّذِي ذو العرش وتبارا الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وما بينهما وان دعوا المساعد واليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعه الا من شهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولوا من الله عن وقول السلام فسوف يعلمه